قال أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يقتسعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده دسفة في العلم والجسم